نو رب نم کوئی تلکن کال لو دیا پد پدیل لخم لو بلوائی مایو بدل کو دئی وَمَا گولہ مل یو يوم نقول جہن مَهَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ بَلَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب يدخلوا الخلود في السلام يدخلونها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون مزید وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان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 إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل ضَيْفِ حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربوه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خوفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في صره فصدقت وجهها وقالت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم